الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السادسة والثلاثون من برنامج أحكام من القرآن الكريم أتكلم فيها على قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يخبر الله عز وجل في هذه في هاتين الآيتين عن تعليمه لآدم وهو أبو البشر الأسماء كلها فقد علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه البشر ثم عرب هذه المسميات على الملائكة وقال فقال انبئوني تحضرون باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين يريدهم عز وجل مقدار علمهم وان علمهم ناقص حيث جهل حيث جهل اسماء هذه المسميات فاذا جهل اسماء هذه المسميات بجهل المستقبل لهذه الخليفة التي أخبرهم الله تعالى بأنه سيعجلها في الأرض من ذات أولى وأحى وفي قوله ثم عرضهم ولم يقل عرض هائل الأسماء لأنه عرض عليهم المسميات كما يدل عليه قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في فيما عندكم من العلم قالوا سبحانك أي نزهك أن يكون لدينا علم كل شيء لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ففي هذه الآية ففي هاتين الآياتين بيان أو إظهار إظهار الله عز وجل لفضل آدم حيث علمه سبحانه وتعالى أسماء كل شيء نحتاج إليه لقوله وعلم آدم الأسماء كلها ومن فوائدها حكمة الله سبحانه وتعالى بامتحان الملائكة بعرض هذه المسميات التي علم آدم بأسمائها حتى يتبين نقصان علمهم ومن فوائد هاتين الآياتين اثباتوا كلام الله عز وجل وأنه بصوت مسموع وحروف متتابعة لقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ومن فوائد هاتين الآياتين تنزيه الملائفة لله عز وجل وتعظيمهم له تقولهم سبحانك وقد سبق في حلقة ماضية ما ينزه الله عنه من النقائص والعيوب وممارفة المخلوقين ومن فوائد هاتين آياتين أن جميع العلوم التي عند المخلوقات من عند من عند الله يقول الملائكة لا علم لنا الا ما علمتنا واذا كان هذا في الملائكه الذين لهم من مزيه وبالفضل ما هم اهل الله فغيرهم من باب اولى ولهذا لا احد يفيد في الله كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه وسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في العرض من ذا الذي عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يثنتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعى كرسي السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما هو العلي العظيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة بات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم فأما العليم فهو ذو العلم, العلم الكامل المحوط بكل شيء وقد سبق لنا في حلقات قريبة بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء جملة بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا وأما الحكيم فهو من الحكم والإحكام أيضاً. فالله تعالى له الحكم في الأولى والأخيرة له الحكم الكوني والشرعي فلا حاكم في الخلق إلا الله ولا حاكم بينهم إلا الله، وأما الحكمة أو الإحكام فهو إتقان الشيء بحيث يكون كل شيء في موضعه ولهذا قالوا الحكمة يوضع الشيء في موضعه وبذلك يتبين كمال الله عز وجل في العلم والحكمة والله عليم الحكيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد